يا حبيبي يا حبيبي يا ضلاتي يا دوى قلبي الجريح انت, انت روحي انت عمري دمك بقلبي كبير لا يظنوك اي مخلوق كبير دمك بعزك عزك و مراتك بقلبي كبير یا